بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشد البرايا على الشيطان بأس قد أذله رأسا وأقنطه الحظ في صحبته يأسا أما بعد لسنا في الدنيا وحدنا إنما يعايشنا ليلنا ونهارنا أمة أمثالنا ألزموا من الشرع اتبعتها ما بين مجوس ومسلمين يهود وملحدين نصارى وبوذيين يروننا ولا نراهم خرائبنا تراهم وعظام زادنا قراهم وروث أنعامنا قوت مطاياهم ففي هذه الأيام صار في الجن الكلام مع غفلة الأنام عن هداية الملك العلام فاستشرت الأوهام وتفشت في الناس الأسقام وتناوشت اللهين من الجن بسهام ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك العلام أيها الأحبة هذا دليل الحيران للتداوي القرآن من مرض السحر العين ومس الشيطان أهدي لكم ستة أشريطة من رق الرحمن الشريط الأول نذكر فيه حالات المس وكيفية التعامل معها مع ذكر شروط المعالج والمريض الشريط الثاني نذكر علامات يعرف بها الساحر والمسحور ونذكر أنواع السحر التسعة وذكر العلاج الشريط الثالث نذكر فيه تأثير العين علاج العين الوقاية خير من العلاج أما الأشرطة المتبقية الثلاثة فهي للرقية من المس والسحر والعين ولعل من أسباب تسجيلنا لهذه الأشرطة أن الناس المصابين بهذه الأمراض في هذه الأيام يلجئون إلى العرافين والسحر للتداوي بالأحجب والتمائم ليدفع عنهم شر ذلك وينفقون أموالا طائلة وينسون ويتركون علاج ربهم بعدما يئسوا من علاج الأطباء وقد بذلك إثم كبيرة. فعن عقب بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من علق تميمة فلا أتمها الله عليه ومن علق ودعه فلا ودع الله له رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الطب وقال صحيح الإسناد وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في كتاب السلام وقد نسي الناس العلاج الصحيح الإلهي المضمون في شفائهم وهو القرآن الكريم والرقى الشرعية قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكل حسب نيته وحسب يقينه في الله كذلك أيها الأحبة من أسباب تسجيلنا لهذه الأشرط العلاجية نصرة المظلوم وتفريج الكربة ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاء قال من استطاع منكم أن ينفع أخاف فليفعل ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اشتغال المرء برقية المصابين هل هذا مشروع؟ قال ابن تيمية رحمه الله إن هذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن ابن آدم بما أمر الله به ورسوله كما كان المسيح يفعل ذلك وكما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من مجموع الفتاوى الجزء التاسع عشر الصفحة ستة وخمسون والآن معاشر الإخوة الأعزاء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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ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 وَبِلَآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد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 وَسَيَقُولُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا فِيهِنَّ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أوخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل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 إنه لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله ناخر لا له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة بأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والعرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ هُوَ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُ لَهُ كُفُّ أَنَا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 ثم تقرأ هذه الصور التي تؤدي الجن العاصي أو الكافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَسِيَأْخُذُ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضلالا بَعِيدًا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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث إن تهو خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَيْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إذ يُئِرَّكَ إلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرَّبَّ فَاضْرِبُ فَوْقَ لَعْنَاقِ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المول ولم يكن له وليم من الذل وكبره تكبرا بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم لخسرين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَأْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابًا بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم ملسفنين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم قصص عليك وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطلون بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآننا جميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عبى أولئك ينادون من مكان بعين بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذه فأتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم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 ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا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 أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن وللنار إني استطعتم أن تنفذوا من قفار السماوات ولم فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأ آل ربك ما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان وهذه آيات الشفاء وهي ستة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم نوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب واختلف نلوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَجَمَعُونَ عَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عليهم عمى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 وَإِنَّا ظَنَنَّ أَلَّن تَقُول لِلنَّصِّ والجِنِّ وَلَوْلَهُ كَذِبَ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ النَّصِّ عُزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوا مُرَهَقَ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّي يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَمَاءِ فَمَن يَسْتَمِعْ إِلَيْنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُفْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَعُوهُ كَذُو يَكُونُونَ عَلَيْهِم بَدَأَ قَالَ إِنَّمَا أَدَوُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ الضَّعَقُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ نَذِرِي أَقَيْبٌ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا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 صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع عشر الإخوة الأعزاء. إذا كان تأثير المريض أشد عند سماع هذا الشريط، فعليه أن يقرأ رقية المس كما جاءت في الشريط على ماء وزيت الحبة السوداء وعسل يخلطه بهذا الزيت. ثم يدهن بالزيت على الجبهة والصدر وأسفل الظهر والرأس مرة واحدة يوميا قبل النوم ويأكل العسل المخلط بزيت الحبة السوداء والمقرؤ عليه هذه الرقية ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل ويشرب من الماء يوميا في فترة العلاج ويغتسل من الماء المقرؤ عليه سبعة أيام متتالية وألا تزيد على الماء المقرؤ عليه ماء آخر ولا تسخنه على نار وإن شئت أن تسخنه ففي حرارة الشمس وبعد أن تغتسل فلا تسك بالماء في مكان النجس والأفضل أن تسقي به زرعا أو ترش به جدران منزل ثم عليك بسماع شريط المس مرتين يوميا ويفضل سماعه بسماعة الأذن لتزيد الفائدة وتركيز السماء ويستمر في العلاج حتى يتم الله تبارك وتعالى شفاءه عليه وأثناء فترة العلاج عليه بصلاة ركعتي الحاجة في الثلث الآخر من الليل وأن يلح على الله عز وجل بالدعاء وهو ساجد لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء أما بالنسبة لجواز قراءة القرآن على الماء والشرب منه والاغتسال به فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله بجواز ذلك فقال يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره سبحانه بالمداد المباح ويغتسل به ويسقى منه كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره مجموع الفتاوى الجزء التاسع عشر الصفحة أربعة وستون أما بالنسبة للنفت عن الماء أثناء القراءة عليه بالقرآن فقد قال القاضي عياد في فتح الباري فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله تعالى كما يتبرك بغسالة ما يتبرك من الذكر الجزء العاشر الصفحة سبعة وتسعون بعد المئة ولماذا خصصنا العسل وزيت الحب السوداء بالذكر دون غيرهما فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحب السوداء شفاء من كل داء إلا السام قلت يا رسول الله وما السام قال الموت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن رواه ابن ماجه. وقال الحاكم في المستدرك اسناده صحيح على شرط الشيخين ولماذا خصص في الرقية العدد سبع دون غيره قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن خاصية العدد سبع قد وقعت قدرا وشرعا فقد خلق الله عز وجل السماوات سبعا والأراضين سبعا والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروى سبعا ورمي الجمار سبعا سبع وتكبيرات العيدين سبعا في الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه أنه طلب أن يصب عليه من سبعة قرب وصخر الله الريح على قوم عاد سبعة ليال ودع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعينه على قوم بسبع كسبع يوسف ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا وأكل سبع تمرات عجوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال السم والسحر جاء فيه كلام كثير فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره الجزء الرابع الصفحة 98-99 والله الموفق وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 وَبِلآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ 119. وما كفر سليمان 110. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 111. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 112. وما يعلمان منحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون بينهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه وما هو بضارين به من أحد من الله بإذن الله ويتعلمون ما يضمرهم ولا ينفوه.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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابله روت وماود وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 بابله روت وما روت وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما وضارين به من حد من الله بإذن الله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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا الله, اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلبون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار دين به من حد بِإِذْنِ بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عالموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفتهم لو كانوا يعلمون فاتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من منحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هوا بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من لَهُ ماله في الآخرة من خلاق ولذيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 111. سبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان 112. وما كفر سليمان 113. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 ولقد علمون من اشتره مَا في الآخرة من مِنْ ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فتصيب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآتي لقوم يعقلون إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ 119. له ما في السماوات وما في الأرض 110. من ذا الذي يشه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 112. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 113. وسأفرصي السماوات والأرض ولا حفظهما 112. وهو العلي العظيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 115. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 121. لله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الألم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْفِ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَطْقُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَنَرَضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَتِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَمْ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين 111. ادعوا ربكم سضرا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ الْقُعْصَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْعَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السِّحْرُ تَارَةً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 113. رب موسى وهارون 114. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 115. فغلبوه هنالك وانطلبوا صاغنين 116. وألقي السحرة ساجنين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 119. هنالك وانقلبوا صاغرين 110. وألقي السهرة ساجدين 111. قالوا آمنا برب العالمين 112. رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 114. هنالك قلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغنبوه هنالك انقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبهم هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة سالدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه действие <إن> الله hese o الله in ngaá الله o balo الله hese o الله in nga الله hese o الله in ngauá الله o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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم واذا صرفنا اليك نثرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذر قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا نزل من بعد موسى وصد لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعيا الله يا قومنا أجيبوا داعي الله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 ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجب دائي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَحِفْظٌ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعُلَا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقِمَاطِ يَمِينِكَ تَلَقَّفْنَا صَنَعُ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّمَا كَيْدُ سَاحِرٍ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 فإنما إساؤه عند ربه إنه لا يبنع الكافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن وال أَنسِ إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فليه آلاء ربكما تتذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفترون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 117. هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم 112. قل روحي السماء 117. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 118. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 119. فإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيه لا على الله شططا وَإِنَّ وَلَنَا أَن لم تَقُولَ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ سَنَا فَمَن يَسْتَمِعْ لَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَنَا تَك حَدِيثُ الغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ نَّامِتَةٌ نَّاصِبَةٌ أَصْحَابُ النَّارِ هَانِيَةٌ يُسْقَوْنَ مِن عَيْنٍ آنِيَةٍ عَيْنًا لَّهَظَامٌ إِلَّا مِن بَرِيٍّ لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ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 أفلا ينظرون إلى لبلك كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رصمت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر استعلي بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يوم إذ يصبن الناس أشد الجر أعماله فمن يعمل مثل ذرة خير يير ومن يعمل مثل ذرة شر يير من الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوس وتكون الجبال كالعذن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبل ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 ومن شر حاسن إذا حسب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوث في صدور الناس من الجنة والناس من الله الرحمن الرحيم 115. قل أؤذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس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 روى الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم وللصالحين آمين صدق الله العظيم مع عشرة الإخوة الأعزاء وإذا تأثر المريض كثيرا عند سماع شريط رقية السحر فالمطلوب أولا أن تقرأ رقية السحر كما جاءت في الشريط على إناء به ماء وأن تحضر سبع ورقات من السدر الأخضر وأن تدقها جيداً وتضعها في الماء وتقلب الأوراق في الماء ثم يشرب من هذا الماء يومياً ويغتسل منه سبعة أيام متتالية أما شرب الماء مع السدر فهذا علاج نافع بإذن الله في إخراج السحر المأكول والمشروب من المعدة وإن ادعت الضرورة فعليه بعملية الاستفراغ وهي معروفة عند المعالجين وهذا مجرب والتوفيق من الله ثم تقرأ رقية السحر على الحبة السوداء أو زيت الزيتون ويدهن المريض منه مرة واحدة يوميا قبل النوم أثناء فترة العلاج مع سماع هذا الشريط شريط رقية السحر مرتين يوميا ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين